أتواصوا به بل هم قوم طاؤون فتول عنهم فما أنت بملون وذكر فإن الذكراتا فهم مؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منه